حكاية موعد بمومي على شاطي جموع حزانها وسط الضمير جروح مات اللي يداويها على حزة غروب الشمس رب العالمي إنسان يسند رسي الصدره وتأخذني ثمانيها فجعا يا هلي ما لها عنوى مصيبة حلت بليل خذ أمي عند باريها ينادي بوي تركيه تعالي يا غنى الأكوار صمتها الباكي علي لا لا تناديها يديها طيبها وجلالها والذكر والقرآن يجيبونك لي من جد تركيا وطاريها بكت أمونه غيدا بصوت الماضي الأزمان حنانة ضمهم والهم فجر دمع مشقيها فجر دمع مشقيها على شاطي دموع حزنها وسط جروح مات اللي على حزة غروب الشمس راض بعالمي إنسان يسند رأسي الصدره وتأخذني لمانيها درت مياد مع سراه وبوهم ساجدوا حزنه وهل الدمع مثل الدم بعيون توسيها هناك سعيد ومحمد وذكرى وقتها قدحى سهرها يا ما كنا صغار ودمع الضيق يرويها ويما هزنه حتنظر وفكره من هموم ترى بنتي تجيني دوم ما غابت طواريها صرخت الله يا يمه وخافي في عيوني بان بليل محش من دون حظن أمي وياديها صرخت الله يا يمه وخافي في عيوني بان بليل محش من دون حظن أمي ويديها أسى الرحمن يغفر بروح الجنة وريحا ويجعلني أضمك وسط جنته وعليها جنته وعليها حكاية موال شاقي دموع حزان لها وسط الضمير جروح مات اللي يداويها على حزة غروم الشمس رابعالمي إنسان يسند رأسي الصدرة وتأخذني ثمانيها